بوك تو أدخمتستخ خوتي خمسة وثمانون خمسة وثمانون شاكيد الماضي واحد أسئلة الماضي واحد, <تصفيق> أسئلة الماضي واحد. رامدني دليت كم شربت كم شربت رامدني يمشاوت كم اشتغلت كم اشتغلت رامدني تاذرت كم كتبت كيف نمت؟ روجور تشاباريت كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ روجور يپووت كيف وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ بيس الاپاراکت مع من تكلمت؟ مع من تكلمت؟ بس مو باركت مع من توعدت؟ مع من توعدت؟ فيستان <تصفيق> ارتاد ايزمت داباديس مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ <تصفيق> مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ ساد اغابيت أين كنت؟ أين كنت؟ ساد تخوروب ديت أين كنت تسكن؟ أين كنت تسكن؟ ساد مشاوب ديت أين كنت تشتغل؟ أين كنت تشتغل؟ را اردشيت بماذا نصحت؟ ماذا نصحت؟ را ميرتفيت ماذا أكلت؟ ماذا أكلت؟ را شي تخوت ما الذي عرفته عن التجربة؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ رامدينت سترابت ميديوديد. كم كانت سرعتك في السير؟ كم كانت سرعتك في السير؟ رامدني خاني إبرينت كم مدة طيرانك؟ كم مدة طيرانك؟ را سيماغليزة أخطيت كم الارتفاع الذي قفزته؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ تسيق نبيس شكوه تهدا اواخ لسي برسيه بشامو цيرا شمدك انترنت ميسا ماردسه www.book2.de